عندك ما هي الثلاث العل التي تكون مع الوصية زيادة ألف والنون والعدل وزن الفعل أحسنت زيادة ألف النون هذا اشترط فيها أن تكون على وزن فعلان الحرف الأول مفتوح الثاني ساكن أحسنت مثال ذلك عطشان غضبان سكران كسران حسنت طيب والوصفية مع وزن الفعل ما مثال ذلك وماذا اشترط فيها أو غالبا ما تكون على وزن أفعال أحسنتم مثل أجمل وأزهد وأبخل وأعلم وأفضل كلها هذه أوصاف على وزن أفعل كما ترى. أتمنع من الصرف لوزن فعل وصبية. بقي معنا مثال الوصف مع العدل. مثاله. نعم مثل وثلاث وربع أنكحوا مطاب من النساء مثل وثلاث وربع ألف تانيث المقصورة لا ليجل هذا ما هو من هذا الباب والعدل في الأعداد من كم إلى كم من من واحد إلى عشرة أحسنت وحد وموحد وثنى ومثنى وثنات ومثنى كل هذه معدولة سكنت على مثنى أو على ثنى شاء القوم ثنى أي اثنين اثنين نعم من واحد إلى عشرة من وحد إلى عشار وسأتي معكم إن شاء الله في المتمم بأوسع من هذا هذه إشارة إلى ما سأتي ذكره أخذنا قاعدة في أسماء الأنبياء. ما هي؟ أن كل أن أسماء الأنبياء كلها جميعاً إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. وكلها منصرف كلها ممنوعة من الصرف إلا ستة. هذه الأربعة ويضاف إليها نوح ولوط. لماذا صرف نوح ولوط؟ الأربعة الأولى لفقد العجمة، لكن نوح ولوط عندك لماذا وصرف نوح ولوط أنه مع أنه معجميان أحسنت لأنهما ثلاثيان ويشترف نعجميان يكون أكثر من ثلاثة أحرف الذي يمنع من الصرف أما إذا كان ثلاثيا فيصرف كنوح ولوط إنا أرسلنا نوحا إنا آل لوط فيصرفان وأيضاً أخذنا قاعدة في أسماء الملائكة عندما افضل نعم أنها ممنوع من الصرف إلا ثلاثة: ذكر ومنكر ومالك ورضوان ممنوع من الصرف مع أنه عربي وكلها جميعاً إلا أربعة يُضافه للثلاث رضوان ورضوان يمنع من الصرف للعالمية والزيدة الألف والنون لا للعجمة فهو ليس بيعجمي وإنما هو عربي ومنع للعالمية والزيادة الألف والنون وللبقية منعت للعالمية والعجمة للعالمية والعجمة جبرين ميكائيل كلها ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة إلا رضوان للعالمية والعد للعالمية وزيات الفنون. قال لماذا عدلنا عن هذا المثال أحمد من في منع الصرف الوصبية ما عدلنا عنه أحمد أيضا يصرح ليكون علما عالمية ووصبية ويصرح ليكون المانع له العالمية و... لا الوصبية وز وزن الفعل عالمي وزن الفعل فإذا رتبه علما فالمانع له من الصرف العالمية وزن الفعل وإذا أردت به وصفا كذلك يكون منع لهم الصرف وزن الفعل ووصفية مررت بأحمد أو برجل أحمد من غيره أحمد لربه من غيره مررت برجل أحمد لربه من غيره من الحمد فيقل وصفية وزن الفعل وإذا أردت به علم مررت بأحمد المقصود به العلم الوصفية وصف وزن الفعل والعلمية فيصلح به هذا وهذا مثل أكرم أكرم يسمى به ولان يسمى بأنه أكرم فهو يصلح أن يكون وصفا ويصلح أن يكون علما يعني بذلك يصلح أن يكون المانع له العلمية وزن الفعل وأن يكون المانع له الوصفية وزن فعل أكرم وكذلك أزهر من هذا الباب قالا للحق شيث بنوح شيث ما هو نبي ما علم هذا لم يثبت يحتاج لا لكن يلحق بها في المنع في في صرف شيث بعضهم يقول إنه نبي وهم ما بنوح ولوط يصرف قال نبي نعرف لنسمع العجمي سيات إن شاء الله نخنم عليه علامات فيه وانظرها في الكواكب موجودة وفي التصريح الأسماء العجمية بماذا تعرف أنها عجمية وأعظم ما تعرف به بنص الأئمة إذا نص الأئمة أنه عجمي فهو عجمي هناك أوزان لا تقوم في الأسماء العربية فتعرف بها الأسماء العجمية وهذا إن شاء الله يأتي في غير هذا الكتاب أخذ درس. قال رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الاخر وفي الافعال الخمسة انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على علامات الخفض أصالة نيابة ذكر الأصل وهي الكسرة وما ينوب عنها وهي الياء والفتحة فلما فرغ من ذكر علامات الخفض عقب ذلك بذكر علامات الجزم وهي آخر علامات العراب الجزم والجزم له معنيان كما تقدم معنى معنى, معنى لغوي ومعنى الصلاحي أما معناه في اللغة فهو بمعنى القطع. تقول جزم فلان بكذا أو جزم فلان الحبل أي قطعه، جزم فلان الحبل أي قطعه، وجزم فلان بكذا أي قطع به، قطع به. وام الصلاحن فهو تغيير مخصوص علامة السكون وما ناب عنها فهذا هو معنى الجزم في الصلاح تغيير مخصوص علامته السكون. أو ما ناب عنها وإن شئت قلت في الصلاح هو قطع الحركة أو الحرف عن آخر الفعل المستقبل هذا لا بأس باعتبار المعنى اللغوي للصلاحي توافقان المعنى اللغوي أعم هو القطع الجزم في اللغة القطع تقول جزم فلان الحبل أي قطعه جزمت بكذا أي قطعت به وأما في الصلاح إن شئت قلت تغيير مخصوص علامته السكون وما نابع عنها وإن شئت قلت قطع الحركة عن الفعل قطع الحركة أو الحرف عن آخر الفعل المستقبل والمقصود بفعل مضارع هو الفعل المستقبل عن آخر الفعل المستقبل وأيضا لا يدخل لكن الأصل هو المضارع فهذا هو معنى الجزم لغة واصطلاحا أما بالنسبة لعلاماته فهو كغيره له علامات يتميز بها فله علامتان ذكر المصنف له علامتين الأولى السكون وهي الأصل فلذلك قدمها على غيرها العلامة الأولى الجزم التي يعرف بها أن الكلمة مجزومة أو تعرف الكلمة بأن مجزومة إذا وجد فيها السكون أو الحذف فالسكون هو أصل الجزم وكذلك العلامة الثانية وهي إيش؟ الحذف والحذف سيتم وضعه وكذلك السكون لكن هذا على سبيل الإجمال الجزم له علامتان السكون والحذف ما هو الأصل منهما؟ السكون هو الأصل كيف عرفنا أنه الأصل بتقديمه له فلذلك قدمه على الحذف قال السكون والحذف ثم فصل رحمه الله وبيّن المواضع فقال فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر هذا هو موضع السكون يكون فيه علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر والمقصود بالفعل المضارع الصحيح الآخر هو الذي ليس آخره ألفا ولا واوا ولا ياء، أي ليس آخر حرفا من حروف ولا الثلاثة المشهورة الألف والواو واليا. فإن كان آخر حرفا من هذه الحروف سيأتي أنه ينتقل سيأتي الكلام عليه أنه ينتقل من العراب بالسكون إلى غيره وهو الحذف الحذف. فإذا موضع السكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر ما معنى الصحيح الآخر أي ليس آخر حرفا من حروف العلة الثلاثة وهي الواو والألف مثال ذلك لم يضرب زيد لم يضرب زيد عنده طبعا يكون مجزوما إذا دخل عليه جازم هذا معلوم من يكون مجزوما هكذا ابتداء لا فإذا لم يدخل جازم ولا ناصب يكون مرفوعا كما تقدم معكم وإنما يجزم إذا دخل عليه جازم وينصب إذا دخل عليه ناصب كما تقدم في الدروس الماضية فهنا الكلام على الجزم ولا يكون الجزم إلا بدخول عامله وهي الجوازم سائر الكلام عليها إن شاء الله وبيانها ما هي الجوازم هذه فمنها لم نمثل به لم يضرب زيد عمرا نعم لم حرف نفي وجزم وقلب يضرب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون <تصفيق> لماذا جزم السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بالسكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر زيد الفاعل وعمر المفعول به ومثل يضرب يأكل ويشرب ويقعد ويجلس وينام إلى آخر ذلك فتقول لم يأكل ولم يشرب ولم يضرب ولم يقعد ولم يجلس فكلها صحيحة الآخري، فلذلك جزمت بالسكون. طيب، عندك يا أخي أنت لا هذا الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قبوع أحد كلها مجزومة هذه. لم يلد ولم يولد ولم يكن بس هذا المطلوب طلب منك. فضل خلهم سعرب. لم يلد. نعم، لم حرف جزم. ونفي وقلب وسيأتي إن شاء الله بيانها ويلد وهو في درسنا الآن هذا يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون لما على القاعدة التي معك أن موضع السكون يكون في الفعل مضارع الصحيح والآخر لماذا هذا مجزوم بالسكون لا يجب جزمه بالحذف وإنما مجزوم بالسكون لأنه صحيح آخر أحسنته لأنه فيع المضارع صحيح الآخر لم يلد وأنت يولد ولم يولد وجزم قلب ويولد نعم علامه جزمي السكون لأنه صحيح آخر وهي مغير الصيغة هذا مغير الصيغة يولد وهو مغير الصيغة ولم يكن فضل نعم لم حرف نبي وجزم وقلب فعل مضارع من جزم بلم وعلامة جزم السكون لأنه صحيح الآخر فتحفظون هذه القاعدة أن الفعل المضارع الذي يجزم بالسكون هو ما كان صحيح الآخر هو الذي يجزم بالسكون، وأما غيره سيأتي معنا. غيره سيأتي. قالوا وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة فهذان موضعان للحذف. تقدم معنى السكون وهو الأصل فلذلك قدمه وموضعه هو الفعل المضارع الصحيح الآخر وأما الحذف فله موضعان يكون علامة للجزم فيهما الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر وهذا يقابل صحيح الآخر المعتل الآخر يقابل صحيح الآخر فما هو إذن المعتل الآخر؟ أحسنت من به أحد الحروف المتقدمة أو ما كان آخره حرفا من حروف العلة الثلاثة الواو أو الألف أولياء يدعو ويقضي ويخشى يدعو ويقضي ويخشى هذه ثلاث أفعال يقال لها معتلة ألسى كذلك هذه ثلاث أفعال يقال لها معتلة الآخر لأن أواخرها كما ترى حروف علة الأول آخر واو يدعو والثاني آخره يا يقضي والثالث آخره ألف يخشى فهدي ثلاثة أفعال معطلة ما حكمها في الجزم إذا دخل عليها جازم أنها تجزم بحذف حرف العلة فتقول لم يدعو فعندما العرب لم يدعو لم حرف جزم تصر على هذا ونفيه ذا سيات معنا لكن على ما هو لسان عليه لم حرف جزم ويدعو فعل مضارع مجزوم مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلّة حسنته والضم دليل عليه لماذا جزم بحذف حرف العلّة ولم يجزم بالسكون لأنه فعل مضارع معتل الآخر وإن تدعو مثقلة إلى حملها وعند من وإن تدعو مثقلة إلى حملها تفضل آه. نعم <تصفيق> إن حرف جزم سيأتي معنا نعم مجزوم يدعو أو تدعو في المضارع مجزوم بإن الجازمة سيأتي معكم وعلى مجزم حذف حرف العلة وهي نعم وهو الواو ومثق لا فاعل. والضم دليل على الواو أحسنته الضم دليل على الواو <تصفيق> وأنت يا أخي انتهينا من الواو الآن فالواو تحذف إذا دخل الجازم في نحو يدعو وندعو وتدعو كل هذه آخرها واو فإذا دخل عليها الجازم جزمت من حذف حرف العلة وكذلك أيضا ما كان آخره الياء فإنه إذا دخل عليه جازم حذف منه حرف العلة عندك لم يرمي زيد مم. أنت أنت هذا الوضع لم يرمي زيد نعم لم حرف جزم يرمي فعل مضارع مجزون بلم مو علامة جزمي حذف حرف العلة والكسرة دليل عليه أحسنته وأنت الأخ بعدكنا ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الذي خلفك صفحة الضارة أنت نعم اللام لام الأمر سيئة الكلام عليها لام الأمر والجزم أيضا لكن هنا يريد بها الدعاء يريدون بها الدعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى فهذه لام الدعاء الجازمة سيئة إن شاء الله بيانها ويقضي فعل مضارع مجزوم بها باللام هذه وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو وهو اليا ليقضي حسنته والكسرة دليل على الياء هذه والشاهد في أنه يقضي في الثعل مضارع معتل الآخر فجزم بحدف حرف العلّة يقضي في الثعل مضارع معتل في الآخر فجزم بحدف حرف العلّة أحسنته لم يسع زيد عنك لم يسع زيد مم. يسعى في الثعل مضارع لم حرف جزم ويسعى في الثعل مضارع وعلامة جزم حذف حرف العلّة وهو الألف والفتحة دليل عليه وأنت الذي بعده لم يخشى إلا الله هذا اللي بجانبك على يمينك لم يخشى إلا الله ما؟ لم حرف جزم واصل ويخشى في المضارع مجزوم بلم وعلام جزمه حذف حرف العلّة وهو الألف والفتحة قليل عليه أحسنتم فهذا هو الموضع الذي تكون فيه أو يكون فيه حرف العنة على مع الجزم في الأفعال المعتلة بالواو أو الألف أو الياء فلا يصرح أنك تكتب الياء إذا دخلت الجازم فلم تقول لا تقول لم يقضي لا ما يصرح هذا خطأ عندهم لم يقضي وانما تقول لم يقضي من غير ياء وهنا تنظر اللغات الشاده واللغات القنينه فتقول قد سمع لا وذلك لم يدعو فانا يصلح ان تقول لم يدعوا وتثبت ان واو فهذا نحن ام ايش الفعل ضارع المعتل الآخر هو الذي آخر حرف من حروف العلة التي أشرنا في الصحيح أن الصحيح هو الفعلم ضارع الذي ليس آخره حرف من حروف العلة فالمعتل ما اتقصل به حرف من حروف المتقدم هذا مقصودنا أيما كان آخره حرف من حروف العلة الثلاثة هذا يقال له المعتل طيب الموضع الثاني وفي الأفعال الخمسة هذا الموضع الثاني الذي تكون فيه أو يكون في الحذف علامة عن الجزم في الأفعال الخمسة والأولى أن يقال في الأمثلة الخمسة لأنها ليست أفعالا بعيانها بخلاف الأسماء الخمسة قال لها الأسماء الخمسة لأنها معينة بخمسة فقط معينة بخمسة أما الأفعال هذه فليست معينة بخمسة وإنما هي أمثلة يقاس عليها غيرها يقاس عليها نظيرها فإذا التسمية بالأمثلة الخمسة أولى من التسمية بالأفعال الخمسة لأنها ليست محصورة في الخمسة هذه ليست محصورة في أفعال الخمسة بعيانها بخلاف الأسماء الخمسة سميت بذلك لحصرها فيما ذكر فالحاصل هنا أو المقصود هنا أن الأفعال الخمسة أو الأمثل الخمسة إذا دخل عليها جازم جزمت بحذف النون جزمت بحذف النون تقدم معكم أنه إذا لم يدخل عليها جازم ناصب ترفع بالنون يفعلان ويفعلون وتفعلين مرفوع على متربعي ثبوت النون وأما عند دخول الناصب وقد تقدم سيات إجماله أنك إذا قلت لم يفعل لن لن يفعل منصوب على حذف النون هنا الكلام على الجزم فالفعل المضارع إذا دخل عليه جازم وهو الفعل الذي تقدم بيانه يجزم بحذف النون مو الفعل الذي تقدم بيانه بيانه ما هو الفعل المضارع هذا الذي هو مقصود هنا وقد عرفناه هناك ودركنا له ضابطا سند كل فعل مضارع تصل به ألف اثنين أواو او جماعة أو يا مخاطبة تصل به ألف اثنين ضمير تثنية أواو او الجماعة أو يا المخاطبة هذا الذي يجزم بحذف النون ويرفع بثبوت النون وينصب أيضا بالحذف هذا الفعل المقصود كل فعل مضارع تصل به ألف أو ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو الجماعة أو يا المخاطبة يقوماني يقومون تقومين هذا يقال له من الأفعال الخمسة على ما ذكر هنا وأنه يقال له من أمثله الخمسة هذا أولى فهذه الأفعال إذا دخل عليها جازم جزمت بحذف النون فعندما عندك يعني لم يقوما لم حرف نفي وجزم قلب يقوم ما فعل مضارع مجزوم بلا معلام جزمه حذف النون والألف ضمير متصل في محل رفع على ما تقدم معكم ولم يقوموا فضله نعم لم حرف جزم ويقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف النون احسنته والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل وأنت لم تقومي نعم لم حرف جزم تقومي فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه لا علام جزمه حذف النون احسنته والواو واليا ضمير متصل في محل رفع فاعل أنت وإن يتفرق يغني الله كل من, كل من ساعته بس وإن يتفرق نعم إن حرب جزم يتفرق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه هذه هال العائفة الزوجيني فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون أحسنت والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل طيب أحسنت وإن تتوبى إلى الله فقد سقط إن حرف جزم إن تتوبى إلى الله في عائشة وحبصة طيب علامة جزمي حذف النون والالف حسنًا. أنت، وإن تؤمن وتتقوا وإن تؤمن إن حرف جزم حسنًا، وتأمن فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون والواو ضمير متصل محل رفع فعل. حسنًا. هذا هو الحاصل من درسنا. الخلاصة فيه أن للجزم علامتين. علامة أصل تعتبر تعتبر أصلاً وعلامة تعتبر فرعا العلامة الأصلية هي السكون وموضعه الفعل المضارع الصحيح الآخر الذي لم يتصل به حرف من حروف العلة الثلاث الواو واليا والأنف والموضع الثاني للحذف قصّة قصّة العلامة الثاني وهي إيش الحذف له موضعان في الفعل المعتل وفي الأفعال. الخمسة ما هي الأفعال الخمسة كل فعل مضارع تصل به ألف اثنين أو أو جمع أو يا و هذا هو الدرس إن شاء الله إلهنا سبحانه